أولئك الذين هداه الله فبه دام قوم قتدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم ولما جلسنا مجلسا طلّه طل الندى جميلا وبستان من الروض دانية أثار لنا طيب الكلام وحسنه منن فتمنينا فكنتم أمانية حياكم الله تعالى أحبة الأكارم في برنامجكم فبهداهم مقتده تسليط الضوء على إصلاح الافساد المعاصر ديدن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قال الله عز وجل إنما أنت منذر ولكل قوم هاد جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قد عاشوا في مجتمعاتهم وفي بيئاتهم الاجتماعية كل بيئة اجتماعية حصل فيها ضرب من الأخطاء وفساد اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي أو أخلاقي معاصر معاصر أقصد أنه عاصره الأنبياء والرسل في وقتهم وفي زمنهم الذي بعثوا فيه كان هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بعد أن يدندنون كثيرا بل يدخلون في صلب الإصلاح العقائدي يذكرون المشكلات التي يقع فيها أقوامهم وينبهونهم عليها لذلك أيها الأحبة الأكارم كان لهم تأثير كبير جداً في هذا المجال فما كانوا يعيشون مشكلات سابقة وإن كانوا قد ينبهون عليها وما كانوا يتحدثون عن مشكلات لاحقة وإن كانوا قد يشيرون إليها أو يومئون إليها أو يومضون إليها لكن الذي يأخذ كثيراً من حديثهم هو إصلاح ذلك الافساد الموجود في ذلك الوقت وفي تلك البيئة ومن قومهم هم لذلك نجد أمثرة واضحة في ذلك هذا نوح عليه الصلاة والسلام سارت دعوته في ذلك الوقت وفي تلك البيئة وفي ذلك الزمان وبين بني قومه في نبذ الشركاء والحذر من تقديس الأشخاص ولذلك حذرهم كثيرا من عبودية هذه الأصنام التي كانت في الحقيقة أصناما حجرية تؤثر أولئك القوم الذين كانوا من البشر فيهم فكانوا يقدسونهم ويستصنمونهم ويعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى فعاش ذلك الأمر وتحدث عنه كثيرا وقام ليلا ونهارا وسرا وجهارا وفي كل وقت وفي كل حين يدعوهم إلى التوحيد ويدعوهم إلى نبذ هذا الفساد الموجود في واقعهم ويرد عليهم ردودا حقيقية في قضية مهمة جدا وهي ضرورة الإيمان بالغيب وهي أن الله سبحانه وتعالى سيجعل هذه الجبال كلها أمواج من البحار حينما كذبوا بذلك وكانوا يقولون لن يحصل هذا فقال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون ولذلك أيها الأحبة الأكارم كان لكلام نوح عليه الصلاة والسلام وقع شديد في إصلاح ذلك الفساد الموجود في عصره، وهذا شعيب عليه الصلاة والسلام كان يندد كثيرا بالفساد الاقتصادي الذي وجد في عصره، فكان يقول: ولا تبخ الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وكان يقول عليه الصلاة والسلام. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا إذا كان أيها الأحبة يحذر الناس من التطفيف بالكيل والميزان يحذر الناس من بخص الناس أشياءهم يحذر الناس من عدم الإيثاء بالقصطاط وبالوزن المستقيم في ذلك الوقت الذي هو الوقت الذي يعيش فيه ويبين لهم أنه سيكون لكم الويل والثبور وعظائم الأمور إن لم تقوموا بإصلاح هذا الفساد الاقتصادي في وقتكم فكان يركز على ذلك تركيزا كبيرا للغاية حتى أن قومه ويا للأسف لم يستفيدوا من نصائحه للأسف الشديد كما يقول الشاعر بذلتهم نصحي بمنعرج اللوى فلم يستبين النصح إلا ضحى الغدي ولقد كان موسى عليه الصلاة والسلام كذلك يحذر قومه من الفساد الاقتصادي وكان قارون من أولئك القوم الذين كان له من الأموال ما الله به عليم قال الله عز وجل إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفريحين موسى عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل إلى قارون ذلك الذي كانت معه من الكنوز الشيء الكثير وما كان ينفقها في سبيل الله بل كان يستخدمه فرعون للإفساد وشراء الذمم والإفساد الاقتصادي وانظروا أيها الأحبة الأكارم حينما يكون ذلك الطاغية السياسي عن يمينه ذلك الوزير الذي يقوم بشأنه وعن شماله ذلك الطاغية الاقتصادي الذي ينفذ تعاليم ذلك الطاغية السياسي كيف سيكون هذا الحال وكيف سيكون هذا الأمر إذا تألها فرعون على ملء فهل يلام على الافساد هامان هكذا كانوا أيها الأحبة الأكارم فبعث الله عز وجل إليهم موسى عليه الصلاة والسلام وكان فرعون أيها الأحبة الأكارم كذلك صاحب طغيان سياسي وكان يدعو الناس لعبادته فيقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ويسخر من موسى فيقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين أي أن موسى عليه الصلاة والسلام ما كانت لديه القدرة على البيان المبين وعلى البلاغ المستقيم فكان يسخر منه لكنه مع ذلك أيها الحبة ما منعته رجمة في لسانه أو تلكؤ في لسانه عن الدعوة إلى الله أولا وما منعه ذلك أيها الأحبة أن يدعو فرعون مع أن فرعون من عليه حينما كان في قصره ولذلك كان موسى عليه الصلاة والسلام يقول لفرعون وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل سبحان الله هذا الطاغية حينما ربى موسى في قصره وهو في الحقيقة لما رباه لم يربه لأنه يحب تربية الولدان لولا أن زوجه آسية هي التي دعته إلى ذلك لأنه كان يقتل الأولاد ويستحي النساء أي يستبقي النساء فجاء قدر الله عز وجل بأن ربى فرعون موسى عليه الصلاة والسلام الذي كان في يوم من الأيام هو الرسول الذي سيرسله الله عز وجل إلى فرعون ويقوم ضد فرعون وينبه فرعون على الخطر الذي يقوم به في تعبيد الناس له وفي إذلال بني إسرائيل وفي تأليه نفسه والعياذ بالله فكان يمن فرعون على موسى ويقول وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل ومع ذلك أيها الأحبة الأكارم لم يمنعه هذا من الوضوح في الإصلاح ومن كشف الفساد ومن كشف الإفساد حتى ولو كان ذلك الرجل له نعمة عليه هكذا أيها الأحبة كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يصلحون المشكلات التي كانت في واقعهم وكانت في أزمنتهم وهذا لوط عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل إلى قوم كانوا يقومون بفاحشة قبيحة للغاية كان يقول لهم أتأتون الذكران من العالمين وكان يقول لهم أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون كان يقول لهم يا قوم ألا تعقلون ما هذه الأخلاق الرذيلة ما هذا الفحش الذي تقومون به ما هذا الشذوذ الجنسي الذي تقومون به أتقومون بأشياء لم ينزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان عليكم إتيان النساء اللواتي أحل الله عز وجل لكم فكان يعنى عليه الصلاة والسلام بإصلاح الجانب الأخلاقي الذي كان يعيشه في عصره وهذا هود عليه الصلاة والسلام ناقش قومه من قوم عاد وكان يقول لهم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة هؤلاء والحبة إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد هؤلاء كان لهم التباهي في العمران والتباهي في الحياة الدنيا وفي صناعة القصور الشاهقة وفي هذه الأشياء التي تجعلهم يتباهون أمام الناس مع ذلك كان يحذرهم هود عليه الصلاة والسلام من الركون إلى الدنيا ومن الركون إلى الأرض ومن الابتعاد عن ذكر الله عز وجل والدار الآخرة وهكذا كان صالح عليه الصلاة والسلام الذي نبه قومه قوم ثمود وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين كان يقول لهم أنتم تجعلون بيوتا فارها من الجبال وتنحتون من القصور بيوتا شاهقة مع ذلك أبعدتكم عن دين الله عز وجل وكانت كل حياتكم صناعة وعمل وحياة مادية دنيوية فأين أنتم من عبادة الله سبحانه وتعالى أحبة الأكارم وفي الحديث عن ضرورة الصلاح والإصلاح وكشف الفساد والإفساد حديث ذو شجون نستكمله بإذن الله سبحانه وتعالى بعد فاصل قصير تابعونا وكونوا معنا أولئك الذين هدى الله فبهدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تعالى أكمنوا الحديثة عن قضية مهمة جدا ألا وهي ضرورة الحديث عن الإصلاح والصلاح وبيان الفساد والإفساد هذه القضية أخذت من لب الأنبياء ومن قلب الأنبياء الشيء الكثير بل كانت في الحقيقة حياتهم كلها إصلاح ونهي عن الفساد والإفساد إذا أردنا أن نجمل كل قضيتهم حينما قال الله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين هذه الآية حينما قرأها الشيخ المفسر محمد الأمين الجكني الشنقيطي رحمه الله تعالى بكى وكان يقول يا لله الأرض أصلحها الله وأفسدها الإنسان وأول إفساد أفسدها هذا الإنسان حينما قتل الأخ أخاه وكان ذلك بنزغة من نزغات الشيطان أيها الأحبة الأكارم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كان ذيدنهم ان أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وكانوا يحذرون الناس من طاعة المسرفين المفسدين كما قال الله عز وجل لأحد أنبيائه ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم والسلام كانوا أحياناً يتهمون بالفساد والإفساد وهذه هي المصيبة حينما يأتي المجرم الطاغية ويقول إن هذا المصلح مفسد ولذلك كان فرعون يقول عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه مفسد وكانوا يقولون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قال الله عز وجل ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وكذلك كان فرعون يقول عن موسى عليه الصلاة والسلام إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد شنشينة الطاغية معروفة من أخزم كما قال الله عز وجل أتواصوا به بل هم قوم طاغون هؤلاء القوم يفسدون لكنهم يتماهون مع ذاتهم ويقولون نحن نصلح الذي يفسد هو ذلك الرجل وهو في الحقيقة يفسد صحيح أن النبي يفسد وأن الدعية يفسد لكن يفسد ماذا؟ يفسد الأفكار المعطوبة ويصلحها بما جاء من عند الله سبحانه وتعالى من حقائق إيمانية ومن عقائد قرآنية يثبتها الله سبحانه وتعالى في عقول الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء الأرسال الذين يرسلهم الله عز وجل رسولا تلو الرسول وهكذا كان الأنبياء والرسل. يسوسون قومهم ويصلحون قومهم كلما توفي نبي خلفه نبي يصلح أولئك القوم ويسوس قومهم كما أخبر في ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذلك من القضايا الخطيرة جدا أن الافساد يكون في العصر الذي يعيشه الأنبياء ورسل، وكذلك في كل عصر يقوم عليه رهط من الناس يقول الله عز وجل وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون هؤلاء القوم التسعة ربما تجدهم أنت في دولتك تسعة ربما يكونون في دولة أخرى عشرة ربما يكونون في دولة أخرى خمسة عشر ربما يكونون في دولة أخرى عشرون لكنهم هؤلاء هم رؤوس الإفساد هم رؤوس الإجرام هؤلاء هم الذين أيها الحبة يقومون بهذه الجرائم يقومون بهذا الفساد يقومون بهذا الضغط على الناس حتى لا يروا شعة لا إله إلا الله التي أيها الأحبة الأكارم يحاولون أن يخبئونها والشمس لا يمكن أن تغطى بغربال إن الصلاح والإصلاح أيها الأحبة الأكارم هو ديدن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لكن ما كان ديدنهم أبدا أن يكونوا صالحين فقط إنما صالحين ومصلحين ولذلك كما في صحيح مسلم حينما سألت زينب بن جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث لكن الله عز وجل لن يهلك القرية التي فيها أهل الإصلاح قال الله عز وجل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون الله عز وجل لن يهلك قرية فيها من يصلح فأنت يا عبد الله حينما تريد أن تكون مصلحا اتبع طرائق الأنبياء والمرسلين اتبع سبيل الأنبياء والمرسلين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين سبيل الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام الوضوح في الإصلاح عدم الدبلوماسية مطلقا الكلام الواضح لأن الدعوة أيها الأحبة أكثر ما يفسدها أن تدخلها الدبلوماسية الدبلوماسية إخفاء الحقائق وهكذا وللأسف الشديد قد يقوم بعض الدعاة إلى الله عز وجل في إخفاء بعض الحقائق مع أن هذه الحقائق أول ما ينبغي أن تصيح بها في الأذان وتصرخ بها في الآذان حتى يوضح الداعية للناس ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى منهم بل إنه يكون واضحا أيها الأحبة الأكارم حتى كما يقول الشاعر يا أيها الدنيا أصيخي واسمعي أنا بغير محمد لا نقتدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنبه في ختام هذا اللقاء أيها الأحبة الأكارم إلى قضية مهمة ألا وهي أن بعض الدعاة إلى الله عز وجل يحاول الإصلاح لكنه أيها الأحبة الأكارم يصلح من حيث ما بدأ الناس ولا يصلح من حيث ما انتهى إليه الناس يصلح ولا يستفيد من تجارب من كان قبله من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وما كان عليه الأنبياء والرسل ليس تجارب فقط وإنما منهج واضح أيها الأحبة الأكارم قد يصلح ولكنه يأتي بأشياء ليس لها وجود في أرض الواقع ربما يتحدث عن قضايا ليس لها وجود في أرض الواقع قد تكون هذه القضايا قضايا عامة لكن الواقع يحتاج أن تتحدث عن قضية أهم نحن الآن في هذا الزمن أيها الأحبة نحن بحاجة ماسة للغاية أن نتحدث عن خطر العلمانية وعن خطر المادية وعن خطر الإلحاد وعن خطر الليبرالية وعن خطورة الأفكار التي تأخذ الناس الأفكار الحدافية الأفكار التي تهيمن على الناس وخطورة الشرك بالله عز وجل بشتى أنواعه وخطورة الابتعاد عن التوحيد لله عز وجل بشتى أنواعه وعن خطورة الجوانب الاقتصادي التي يخوض الناس فيها في أكل الربا والعياذ بالله في الفحش الاقتصادي في الاستهلاك الشديد جدا هذه قضايا كثيرة ينبغي على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى فعلا أيها أن يعيش عصره وأن يكون ابن عصره لكي يكون بإذن الله سبحانه وتعالى مؤثرا في بني جلدته وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم بلسان قومه أي باللغة التي يتحدث بها قومه وقد تكون اللغة ليست اللغة التي يتحدث بها أولئك القوم فقط من ناحية اللغة العربية أو اللغة العبرية أو أي لغة من اللغات بل إنما اللغة التي يتحدثون عنها كثيرا انظر إلى الشيء الذي يأخذ مجرى اهتمام الناس ومجرى التفكير للناس وهو قد يكون للأسف الشديد فيه الكثير من الملاحظات الشرعية والنقدات الاعتقادية عليك أن ترقب هذا الشيء وأن تحاول أن تصلحه بشتى الطرق والأسانيب وحاول أن يكون إصلاحك مباشرا وغير مباشر لعل الله عز وجل أن ينفع بك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يهتدي بهدي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أقول ما قلت إن كان فيه من صواب فهو من الله عز وجل وحده وإن كان فيه من خطأ فهو من نفسه ومن الشيطان استغفر الله عز وجل وأتوب إليه هذا وبالله التوفيق وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته